Bismillahirrahmanirrahim. İz-zesemâ'u şakqat ve ezinet li rabbihâ ve huqqat ve izel ككادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 İlla kileri inanıp, yararlı şeyler yapmışlar, onlara bir şey